بسم الله الرحمن الرحيم طاسق <تصفيق> تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من ند حكيم عليم القى لموسى لأهله إني آمستنا عن سأتيكم سأتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس او اتيكم بشهاب قبس لعلكم تصلون فلما جاءها نودي انظورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقي عصاك فلما راى تهتزك ان لها جاء النور واللامد ولم يعقبه يا موسى لا تخف اني لا لدي المرسلون إلا من ظلم ثم حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وَأَدْخِلْ يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فَلَمَّا جَاءَتُمْ آيَاتُنَا مُبَصِّرَةً قَالُوا هَذَا سَحْرٌ مُبِيتٌ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وغلوما أنظر كيف كان عاقبة المفسدين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 وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا من طق الطير وأوتنا من كل شيء. إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون حتى اذا اتوا على واد قالت نملة يا ايها النمل دخنوا مساكنكم لا يحطمنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أرسلني أن أشكر نامتك التي ألعمت علي وعلى والدي وأم وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ان كان من الغائبين لا أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لا بسلطان مبين فما غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبأ يقي إني وجدت مرأة تملكهم وأوتيت واتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم فَصَدَّقُمْ عن السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ أَلَّا يَسْجُدُونَ لِلَّهِ الَّذِي أَلَّا يَسْجُدُونَ لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُوا الْخَبَأَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ويعلم ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله لا إله إلا هو رب الأرس العظيم قال سننظر أَمْ أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فَأَلْقِهِ إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أجمع الملأ إن يألقى إلي قالت يا انَهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ أَلَّا تَعْلُوا مُسْلِمِينَ قالت يا ايها الملا وفتوني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدوا والله نحن ألو قوة وألو بأس شديد والأمر إليك والأمر إليك فانظري ماذا قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا وجعلوا اذى اهلها اذنه وكذلك يفعلون وان رسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون Ale w tym momencie, بل أنتم بهديتكم تفرحون إرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة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 قَالَ عِثْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ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 واتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قَوْمٍ له قِيلَ الصرح الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا حسبته نفجة وكشفت عن ساقيها قال انه صرح مرد من قوارير قالت رب إني وظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أنعبد الله فإذا فريقان يختصرون أَلاَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلاَ تَسْتَغْفِرُونَ الرَّبَّ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قَالُوا الطَّيَرَةُ هَذِهِ وَبِمَنْ مَعَكُمْ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 قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه بيتا ثم لنقولن لوليه ما شهدنا ما شهدنا مهلك اهله واننا لصادقون وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم إِنَّا دمرناهم وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فتلك بيوتهم, فتلك بيوتهم خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ بما ظلموا. إن في ذلك نآية لقوم وانجينا الذين امنوا وكانوا يتقون ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه وانتم تبصرون ايننكم لا تاتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون فانزيناه واهله الا امراته قدرناها فامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المندر قل الحمد لله وسلام على عباده الذي نصطفى الله خير أما تشركون أَمَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُم مِنَ السَّبَاعِ مَا أَنفَضَّ فَأَنْبَتْنَا فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ دَتْبَجَه ما كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَا مع الله اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ جعل الأرض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل وجعل لها رواسي وجعل وجعل بين البحرين حاجزا لا إله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض آه إله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن ومن يرسل الرياح نسرا بين يدي رحمته إِلَٰهٌ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ يشركون الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السماء والأرض أَيْلَهُمَّ <سؤال> عَلَّهُ <سؤال> <سؤال> قُلْ <توب> هَمَا <هانكم> إِن <كنتم صادقين> قل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ الدارك الْآخِرَةُ في لِّلَّذِينَ بَلْ هُمْ فِي شَكٍ مِّنْهَا بَلْ هُمْ بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُورٍ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا ترابا لقد عدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين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 وَإِنَّ ربك لدو فضل على الناس ولكن أكثرهم لَا لا وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يَعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون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 وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَكُمْ جَنَّبَةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كانوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِنْ مَنْ يُكَدِّبُ بِآيَاتِنَا مِنْ مَنْ يكذب بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قال أكذبتم بآياتي ولم, ولم تحيطوا بها علما أم هذا كنتم تعملون وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ أَلَمْ يَعْرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبَصِرًا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 وكل آتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر من السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنه فله خير منها وهم من فزع يومئذ امنون وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ رُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجِزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا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 فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ظل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها بغافل ما ربك بغا عَمَّا